حزب النعمة معيشة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شغولها ومن العافية غصولها ومن العيش أرضده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن النعم أعمه ومن الفضل أعدبه ومن اللطف أنفعه اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة أجلنا وحقق بالزيادة أمالنا وقرا بالعافية غدونا واصالنا فجعلنا رحمتك مصيرنا ومالنا وصب سجالا عفك على ذلوبنا وَأَنْذُرْ عَلَيْنَا بِأَصْلَحِ عُمُو بِنَا وَاجْعَلِ التَّقْوَى زَادَنَا وَفِي دِينِكَ جِتْهَادَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكُّلَنَا وَعْتِمَادَنَا اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى نَهْجِ الْإِسْتِقَامَةِ وَأَعِبْنَا فِي الْأَلْمِ يَأْمِنْ جِبَاتِ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وخفف عنا فقل الأوزار واربقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين